رأى عبدالله بن عمر الأنصاري ليلة أحد أنه يقتل فأوصى جابرا بأمه وأخواته خيرا فقالت الأم أين الملتقى يا أبا جابر قال الملتقى الجنة فخرج يريد الموت ويتمنى فأعطاه الله ما تمنا مقبلا غير متبر فحزن عليه ابنه جابر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي في ما زالت الملائكة تضله بأجرحتها حتى رفعت والله يا جافر إن الله كلم أباك كفاحا ليس بينه وبينه ترجمان فقال تمنى يا عبي فقال تمنى أن تعيذني إلى الدنيا فأقتل فيك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 من خسره أحمان بالغير وجاء بقلب منير ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما فيها لهم ما فيها ولدينا مزيد في كل يوم للجنان قوافل شهداء راض عنهم العلام ماذا أقول بوسط ما قاموا به عجز البيان وجفة الأقلام لله ذر ضياغ من, من أسنا بعظائم الأعمال فيها قاموا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 Was sama cum